يقترب لنا في حسابهم وهم في غفله معرضون يقترب لنا في حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم, لا قلوبهم, لا قلوبهم وأتر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر؟ لكم واتخذوا المد والجذ الذين ضلوا هل هذا الا بشر لكم افاتون السحر, السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السحر سَمَاءٍ وَلأَرْضٍ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ قَوْلَ التَّفَاءٍ وَلِلأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شاعر بل قالوا وصر احمد من بل هو شاعر بل هو شاعر فلياتنا بايه كما اوسل الاول فهو شاعر فلياتنا بايه كما ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها أفهم يؤمنون أتهم يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلنا تَدَ ل يَأُرُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَان قَاالبِين ثمَُّ صَدَقُناَاهُ إِوعْدَ فَأَن جَينَاهُ وَمَنَّ شَ وَأَهلَتنَمُسفِين ثمَُّ قَدَقُناَاهُ إِوعدَ فَأَن جَنهُ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا أَفَلَا تَعْسِلُونَ